صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنواصل إن شاء الله تعالى أو لعلنا نتم اليوم إن شاء الله تعالى ما تبقى من القصيدة اللامية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والتي بدأها بقوله وكنا قد أخذنا قرابة عشرة أبيات ولنسمع ما تقمى سبق أن شرحه ثم نواصل إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام والاتمان الأكملان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. يقول يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة اللامية.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 انتهى المصنف رحمه الله تعالى من تقرير الكلام على الأسماء والصفات ثم بدأ هذا البيت بتقرير ما يتعلق بمسائل لها علاقة باليوم الآخر وهما الحوض والميزان فقال أعد البيت وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منهريا أنهلوا وأقر أو قر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منهريا منه أنهلوا أنهلو. المقصود يا عبد الله أنه يقرر رحمه الله تعالى أنه يؤمن بالحوض والميزان. والمقصود بذلك الإقرار بكل ما جاء في اليوم الآخر من الإيمان بيوم القيامة وما جاء في القرآن والسنة من ما يقع فيه من أمور ومن بينها الإيمان بالميزان والميزان هو الذي توزن به الاعمال عند الله سبحانه وتعالى وهو حق امن به اهل السنه والجماعه وخالفت فيه الجهميه والمعتزله وبعض الفرق الاخرى وزعموا ان الميزان انه مؤول وأولوه بتأويلات فاسدة أولوه بالعدل ولم يقروا بالميزان وأهل السنة والجماعة دائما أسعدوا بالدليل أسعدوا بالدليل لأنهم يقفون عند حدود النصوص فيؤمنون بما جاء في الكتاب والسنة وقد أجمع أهل السنة على أن الميزان حق وأنه يكون في عرصات القيامة وأنه توزن فيه الأعمال والله أعلم بكيفية الوزن لكن نؤمن بأنها توزن بأن الأعمال توزن أما الكيفية والكنه فنكله إلى الله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 نار حامية وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت الميزان بل هي موازين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي مالك الأشعري الذي جاء فيه والحمد لله تملأ ماذا تملأ الميزان والحمد لله تملأ الميزان وقال صلى الله عليه وسلم وهو آخر حديث في صحيح الإمام البخاري كلمتان ماذا خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ماذا الشاهد اين هو ثقيلتان في الميزان ثقيلتان في الميزان وثبت من حديث البطاقة انه توضع لا إله إلا الله في كفة وسجلات الذنوب لذلكم الرجل في كفة فتطيش السجلات وتثقل ماذا البطاقة التي كتبت عليها ماذا لا إله إلا الله فيدخل الجنة وقول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأهل السنة كما قلنا مجمعون على أن الميزان حق كغيره مما يقع في عرصات القيامة وأنكرت المعتزلة ومن لف لفهم ذلك وقالوا لا يوجد ميزان إلا ميزان الفوال والبقال والعياذ بالله وأنكروا النصوص الشرعية الثابتة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولوها كما هي عادتهم ثم ذكر الشيخ رحمه الله ايمانه بالحوض وهذا ايضا قد انكرته المعتزله لانهم يخضعون النصوص لماذا لعقولهم الفاسده وارائهم الكاسده ولا يعملون النصوص الشرعيه فان كانت سنه ردوها وان كانت قرانا اولوها والعياذ بالله الحمد فهنا يقرر الايمان بالحوض وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم الحوض العظيم الذي طوله مسافة شهر وعدد آنيته عدد نجوم السماء وشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا ولذلك دعا في آخر البيت أن يسقيه الله تعالى منه شربة ترويه ترويه بحيث لا يضمع بعدها ابدا كما وعد الله عز وجل وكما وعد نبيه صلى الله عليه وسلم المؤمنين بذلك احاديث الحوض متواترة وهو, وهو حوض يصب فيه الكوثر يشخب فيه إنا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ولكل نبي حوض وأكبرها وأعظمها حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيح أنه يدفع عنه أقوام ويذادون عنه ويختلجون دونه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ربي أمتي أمتي فيقال إنهم ليسوا من أمتك إنك لا تدري ما احدثوا بعدك إنهم غيروا وماذا وبدلوا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سحقا سحقا لمن غير وبدل ومعنى سحقا أي بعدا بعدا بعدا لمن غير وبدل وتزعم طائفة الرافضة أن بعض الروايات التي جاء فيها اصحابي اصحابي فيذادون عنه أن المراد بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه وهذا دجل وقلة حياء في حق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن وصف الصحابة بذلك فهو اولى بالرد عن ماذا؟ عن الحوض والذود عنه والاختلاج دونه لأن الصحابة كما بينا هم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم فمن تنقصهم فهو المتنقص ومن كفرهم فهو الكافر ومن اعتقد ارتدادهم فهو فهو المرتد ومن حط من احد منهم او تنقصه فهو اولى بالحط والتنقص اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان المصنف رحمه الله اولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض معنى فرطكم أي أسبقكم إليه والفرط هو الذي يسبق غيره ولذلك يسمى الطفل الذي يموت صغيرا فرطا ولذلك جاء في الدعاء اللهم اجعله ماذا دعاء الجنازة في الصلاة على الطفل ماذا جاء اللهم اجعله فارطا وشفيعا وذخرا لوالده فمسألة الحوض متواتر رب روي عن أكثر من سبعين صحابية ولا ينكره إلا ملحد نعم فضل قال يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة اللامية وكذا الصراط يمد فوق جهنم. فمسلم ناج واخر مهمل يقرر في هذا البيت وجوب الايمان بالصراط والصراط هو جسر ينصب على متر جهنم كما سمعنا قبل قليل في ايات مريم وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في هاجثية وهو جسر صغير في حجمه لكن المؤمنين يثبتون عليه ودعاء الأنبياء أثناء المرور على الصراط ما هو اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم والناس يمرون عليه بحسب اعمالهم فمنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كالخيل كاجاود الخيل ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يركض ركضا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يريد العبور فتتخطفه كلاليب جهنم فيكردس فيها والعياذ بالله نسال الله اجعانوا اياكم من يتجاوز الصراط بسلام انتبه دعاء الانبياء كيف اللهم سلم سلم فالصراط حق يجب الايمان به وقد جاء بيانه في القرآن وإن منكم إلا واردها أي المقصود المرور عليها لأن هذا الجسر يقسم جهنم نصفين فيمر الناس عبره أو من خلاله, من خلاله على حسب أعمالهم وكذلك هذا أنكرته المعتزلة وانكرته بعض الطوائف الضالة والحق أنه جسر ثابت ينصب على متن جهنم يمر الناس من فوقه ولا يضر المؤمنين فإنه يمرون كصلاة يؤديها أحدنا وأما الكافرون فإنهم يكردسون في النار يلقون فيها ولا يستطيعون المرور على الصراط نسأل الله أن يقينا وإياكم أهوال ذلكم اليوم نعم تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل والنار يصلاها التقي لحكمة وكذا التقي إلى الجنان ها؟ إلى الجنان سيدخل. سيدخل في هذا بيان أن الشيخ يؤمن كما يؤمن أهل السنة قاطبة بأن المؤمنين سيدخلون الجنة وأن الكفار سيدخلون النار وأن الناس تتفاوت درجاتهم في ذلك كما أن دركات أهل النار تتفاوت والجنة حق والنار حق يجب الإيمان بهما وأنهم مخلوقتان موجودتان الآن وأن الله, ت... وأن الله قد, قر... قد اقسم ان على ان لكل واحده منهما ماذا ملؤها لام لان جهنم من الجنه والناس اجمعين فلكل عليه ملؤها كما وعد سبحانه وتعالى وهو لا يخلف الميعاد فاما الجنه فيدخلون إلى الرحمن وفدا وكلمة وفد تشعر بالهدوء والطمأنينة والاستص... والاستقرار والكافرون يحشرون إلى جهنم ويردا كناية عن السرعة وسرعة الانغماس فيها والعياذ بالله والتكردس فيها ولذلك قال عن أهل الجنة حتى إذا جاؤوها ها وفتحت ابوابها انتبهت الواو تدل على ماذا على الطمانينه والهدوء والأمن لكن الكفار قال حتى اذا ها جاءوها ماذا فتحت ابوابها والعياذ بالله نعوذ بالله و اياكم من هذا المصير ما فيه امهال حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها وقال لهم فزت اذا الجنة والنار حق مخلوقتان موجودتان الآن ومن أنكرهما كفر لأنه مضمن الإيمان بالله باليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان الستة ومن أدلة وجود الجنة الآن قول الله عز وجل وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وكذا قول الله عز وجل وعدت للذين آمنوا بالله ورسله وعدت للذين آمنوا بالله ورسله ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليله اسري بي ابراهيم فقال اقرئ امتك مني السلام واخبرهم ان الجنه قيعان وانها طيبه التربه وان غراسها ماذا ها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غراس الجنة و قول النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها ماذا النساء ووصفه صلى الله عليه وسلم للمجاهدين الخلص وبشارتهم بالجنة في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون الذين جاهدوا لتكون كرمة الله العليا وليس أصحاب المطامع ولا أصحاب التوجهات الذين يكفرون عباد الله الصالحين ويزعمون أنهم على الحق وغيرهم على الباطل وكذلك ما جاء في وصف عذاب في وصف نعيم القبر وما عد الله المتقين من نزل ومن ذلك قول الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا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 كانت مرصادا وقال تعالى واتقوا النار التي اعدت للكافرين وقال تعالى في شأن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يعني الآن ويوم تقوم الساعة وأدخل آل فرعون أشد العذاب وما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من اهوال ليلة اسري به وما رآه من خندق من النار يوم كسفت الشمس وما أخبر به صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وقوله صلى الله عليه وسلم لو ترون ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وغير ذلك من الدلائل على وجود النار الآن خلافا لما تزعمه المعتزلة من أن الجنة والنار لم تخلق بعد وقد سمعنا الأدلة على ذلك وإذا جاء نهر الله جاء بطل نهره ما كما يقال نعم قال يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة اللامية ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هنالك ويسأل هنالك يسأل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارب وعمل يقارنه هناك ويسأل والمقصود وجوب الإيمان بأن القبر أول منازل الآخرة ولذلك هناك عبارة خطيرة يتناقلها الناس عندما يموت أحد من الناس ماذا يقولون؟ أحسنتم عندما يقولون قد نقل إلى مثواه الأخير هذا عند من لم يؤمن بالبعث أما المؤمنين لا يسمونه أما المؤمنون فلا يسمون ذلك اليوم أو المثوى الأخير بل هو أول منازل الآخرة ومن مات فقد قامت قيامته مات من مات فقد قامت قيامته وهو أول منازل الآخرة وهو إما أن يكون روضه من رضي الجنة جعلني الله اياكم من آلهة وإما أن يكون حفرة من حفر النار عافان الله وإياكم منها لذلك فإنه يجب الاستعداد ليوم المعاد الاستعداد ليوم التناد الاستعداد لذلكم اليوم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد لا بد من الاستعداد لذلك اليوم بالعمل الصالح الذي يقرب الى الله سبحانه وتعالى هذا هو خلاصه ما يتعلق بتقرير الشيخ الايمان بالجنه والنار وان ذلك امر ثابت وان المؤمنين سيدخلون الجنه حتى ولو كانوا من اهل المعاصي في نهاية المطاف سيدخل الجنة بعد تطهير وتمحيص وأما الكفار فليس لهم نصيب إلا النار والعياذ بالله نعم فضل قال يرحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في القصيدة, في القصيدة اللامية هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقلوا يبين الشيخ رحمه الله تعالى أن ما تقدم من تقرير عقيدة السلف من الإيمان بالقرآن والسنة والإيمان بحب الصحابة أجمعين والإيمان بأسماء الله وصفاته والإيمان بالقرآن وأنه كلام الله والإيمان بالرؤية يوم رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة والإيمان باليوم الآخر وما أعده الله للمتقين وما أعده للكافرين كل ذلك عقيدة السلف الصالح أجمعين أهل السنة والجماعة لا يحيدون عنها يمينا ولا شمالا وذكر منهم هؤلاء الأعلام الأربعة يا وذكر منهم الائمه الاربعه ابو حنيفه النعمان وابو عبد الله مالك بن انس ابو حنيفه النعمان المتوفى سنه 150 والامام مالك المتوفى سنة تسع وسبعين ومئة والإمام الشافعي المتوفى سنة أربع ومئتين وأحمد بن حنبل المتوفى سنة إحدى وأربعين ومئتين وغيرهم ممن هم على منهجهم من أهل السنة والجماعة فهذه عقيدة أهل السنة قاطبة التي يجب أن يثبت عليها المرء المسلم ولذلك هو يبين يقول ما سمعتم وما قررته في هذه القصيدة من عقيدة إنما هي عقيدة السلف الصالح وعلى رأس ملائمة الأربعة المتبعون الذين يقتدي بهم المسلمون ويقتدون بغيرهم من ائمه الهدى والدين وليس المراد أنهم ان ذلك قاصر على هؤلاء الأربعة لكن هؤلاء الأربعة رحمهم الله ممن بارك الله في فقههم وجعل لهم يعني مكانه خاصه بين المسلمين لما هم عليه من اجتهاد فقهي ولما هم عليه من خير ولما هم عليه من خير فلذلك يعني هذه عقيدتهم وهذا هو منهجهم الذي يسيرون عليه ونسأل الله إياكم الثبات عليه إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى وفي هذا يبين إشارة إلى أن الأئمة الأربعة ليس بينهم خلاف في باب ماذا في باب العقيدة ليس بينهم أي خلاف في العقيدة وهم ضد من يعتقد خلاف الحق ضد من يتبين لهم أنه على خلاف الحق وهم على قلب رجل واحد وهم لم يفرق الأمة إلى اربع طوائف كما يتصوره البعض يأتيك واحد جاء المسكين قل يا أخي أنا كيف أطوف على مذهب الشافعي والإمام الشافعي يرى أن من مس المرأة فقد انتقض وضوءه وأنا مضطر أن أمسك بزوجتي أو أختي أو بنتي أو أمي فالامر ميسور الصحيح أن اللمس لا ينقض الوضوء في ارجح اقوال اهلي العلم اذا يجب ان نسير على من والهم وان ننهج نهجهم اولئك الذين هداهم الله والايك هم اولو الالباب نعم قال يرحمه الله شيخ الاسلام ابن تيميه في القصيده اللاميه فإن اتبعت سبيلهم فموفق وان ابتدعت فما عليك معول يشير بهذا الى ان من اتبع سبيل الائمه الفضلى في القرون المفضله فهو الناجي وهو, الح... وهو السالم من الهلاك ان اتبعت سبيل هؤلاء المؤمنين فانت على خير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 والذين جاءوا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم فمن سار على نهجهم واتبع سبيلهم فهو على خير ومن حاد عن سبيلهم فقد حاد عن سبيل المؤمنين وبذلك يوليه الله ما تولى ويصليه جهنم وساءت مصيرا فانتبه يا عبد الله وسر على نهجهم اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده فلنسر على هديهم ولنجتهد في سلوك طريقهم حيث اتخذ القرآن حيث اتخذوا القران والسنه عقيده وشرعه واحكاما وادابا وحدودا ومعامله وعباده ومعامله ومنهج حياتها نعم بهذا ايها الاخوه نختم هذه اللاميه القصيرة في معناها في مبناها والعظيمة في معناها وحبذ لو أننا جميعا حفظناها حبذ لو أننا جميعا حفظناها فحفظها لا يصعب وهي تلخص لك بعض معتقدات السلف التي يجب التنبه لها واعتقادها والتي خالف الكثير من الطوائف فيها خالفوا فيها واتبعوا غير سبيل المؤمنين وسار البعض على مخالفة هؤلاء الائمه الذين يؤمنون بالقرآن ويعملون به ويؤمنون بالسنة ويعملون بها ويطبقون ذلك في كافة نواحي الحياة في سلوكهم في عقيدتهم في عبادتهم في معاملاتهم في سائر شؤون حياتهم وهم السائرون على منهج الصحب الكرام كما قال, عمر كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنى فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب يعني بذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أبروا هذه الأمة قلوبا واقومها قيلا وأصدقها قيلا وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا أولئكم الصحاب الكرام الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه والتي تقدم اقوالهم على اقوال من سواهم بعد قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فلنجتهد ولنتاسى بهم اعلام الهدى ومصابيح الدجى اولئك الذين ذاقوا حلاوة الإيمان الحق حيث جالسوا وشافه وتلقوا مباشرة الوحي غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنتأسى بهم ولنقتدي بأقوالهم وأفعالهم ولنسر على من والهم فان احدنا لو انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه واحث الاخوه على حفظ مثل هذه المتون واسال الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى ان يوفقني واياكم بما فيه رضاه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين